أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشفر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخز الكافرين وأذان إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بري أن الله بري من المشركين ورسوله فإن كبتن فهو خير لكم وإن توليت فعلمه أنكم غير معجز الله وبشري الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينصوكم شيئا ثم لم ينصوكم شيئا ولم ظاهروا عليكم أحدا فأتموا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم